للثورة وبقول استقبالها هلأ سيري عادت حرة وبهمة أبطالها <تصفيق> قيود الحراير غصبنا عنهم وجينا واليوم يوم البشائر شوفينا يا فلسطينة وفكينا قيود الحراير غصبنا عنهم وجينا واليوم يوم شفينا عشمس شمس في أيام السجن المرة بدها السينارا تنسج لنا علم الثورة ع شمس النارا كانت عنجوم الليل تكتب اسم الوطن الغالي كانت عنجوم الليل تكتب اسم الوطن الغالي هو الرأس في في العالي ما قدروا عذلها وباللي ضحى وتل مجد بشالك هيئ انك بدموع الفرحه في العضلاستك بالك يا بنت الشعب اللي ضحى وتل مجد بشالك هيئ انك بدموع الفرحه في العضلاستك بالك وانتي اللي ما بين اهلك ولا عزه والله تلبكلك وانتي اللي ما بين اهلك ولا والله تلبكلك خط gamar ho نسعد بزيارتكم لموقعنا على الانترنت www.bsmh.net